ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 ما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولى